صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا إلى قَالُوا إلَى شَيْءٍ ضِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا عَقْلُنَّ إِنَّمَا نَحْنُ مُشْتَهِزُونَ اللَّهُ يَشْتَهِزُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُوِّيَانِهِمْ يَعْمَهُنَّ أُلَّا إِكَانَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا اللَّهَ لَتَبِلْهُدَا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا م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 يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصواعف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخضف أبصارهم كلما الله لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولم شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 كيف تكفرون بالله وكُنتم أما تَنْفَصَحِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيَّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ السَّمَاءَ إِنَالْسَمَاءِ فَسَبَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاءَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي نَبَأٌ فَسَنَنَجِعُهُ دَائًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وآوف بعهدي آوف بعهدي وإياه يفرّهبون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به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 يا بني إسرائيل ابكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِن آل فِرَاعَوٍ يَشُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَائَكُمْ مَيْسَطَحُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم مَلَأٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْنَاكُمْ أَوْرَقْنَا آل فِرَاعَوٍ وَأَن تُمْتَنَظُرُونَ وَإِذْ بَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُنْبَئَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَظْلُومُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَمَةَ كُلُّ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْتُن وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَالُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَوَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِبَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَضَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 أكلوا وشربوا من الرزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على ضع من واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها وقاستها من بقى لها وقثائها وفمها وعدسها وبصرها وَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبْطُوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَظُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَلَبٍ مِنَ اللَّهِ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 قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا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 فبيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وبيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها صالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين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 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ لَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ مَا تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَلْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ تُخْرِجُونَ فِرِيقًا منكم مِن كُم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 ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيّدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ فَفَلِيقًا كَذَّبَتُمْ فَفَلِيقًا تَقْتُلُونَ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 فباءوا بغضب على وضب وللكافرين عذاب مهيط وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءهم وهو الحق مصدقا لما معهم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 على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وفدا وبشرى للمؤمنين. من كان عجبا لله وملائكته ورسله وجبلا وملكا فإن الله فإن الله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أبا عَاهَدُوا عَهْدًا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنود. ولما جاءهم رسول من عز لله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد لَلَّهُ سَبَعَ السَّبِيلِ وَالْتَكْثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُنَكُمْ مِمَّا عَدَّ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا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 بلا مَن أَسْلَمَ مَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت الْيَهُودُ ليست النصارى على شيء وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرم كل له قانتون بديع السماوات والأرم وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تروا الله عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 ولقد اصدفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فبصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بيعقوب والأسباب كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله؟